أعداء الله إلى النار فهم ينزعون بشتي رب العالمين بحسي قومي عاد كري بقومي كعاد بو وثمودي كالدنيوية رب العالمين كيف سرينا رب العالمين بحسي ويتوكي وقت كالرجاء قيامت كيف سريه ويشترك هنا عدى بدانو هنا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار رب العالمين بحسي وام رو به کافر، وام رو به مشکل، وام رو به دشمنت خدا به دنیا و دشمنتیا دین خدا کر بید، هم آعداء اللهن، هم دشمنت عرب العالمین نه. جرب العالمین بچید رجاء قیامت و یوم یحشر آعداء اللهی. یحشر یعنی کومکر نه. رجاء قیامت؟ هم دشمنت خدا به دنیا و دشمنتیا الجمناتية بيعانبلي خديك لي عليه الصلاة والسلام. دجمناتية بالسرمان أو كذي. شنكي بيعانبلي الله عليه وسلم. بجد من عاد لي فقد أذنته بالحرب. مش هركس كده. دجمناتية أيك الولية ملكت. مش تأس شرير يركم. يعني هذيش دجمنة خديها. الذين آمنوا وكانوا يتقوىون. هم بسرمان هم مرفق بسرمان وإمداد ولية خدينا. لأني مرود دشموناتها بصمامة كيب كات مرود دشموناتها وليها كفادات كات ورابع علمين إعلان شهري جعل كات أبا همود خدين عم مرود بصمامة ويا خوشي أربيد مني إلا كرب شو لك بصمامة كي وببني كشولك خلت بكات هنجي أفا يودرستها أما مرود كرب بصمامة وببني دشموناتها بصمامة كات أبا مرود بيتا دشمونة رابع علمين ورابع علمين دشري جعل مرود كات دشموناتها مرود كات أو كسنوكا دیگه تا ای که ولام کارف الان کسی ودم برشته کارف نمیاد بن، چونی علاقه مات بود، چونی زینه اد کرد، چونی عربای شلوار عربای کدوم معامله عربای کد، چونی شرکت کدیان کفرت کدیان هر شکه وویت بشه نه ولم، انبرد دینی کارف نمیاد بن، نه برشته گدینی کارف نمیاد بن، یان برشتر ولامیم کارف نمیاد بن، یان برش نویجت ویم کارف نمیاد بن، یان برشته عقیده ویه بیروبارد آسرد درست و نیا أباهم ودجمنت رب العالمين جرج قيامتي افانا وقت حشر فواك سنتي ذكرى ويوم يحشروا اعداء الله جرج قيامتي أبديها مهيناكم كرنا قال إجدا لا بجد أصل من إيمان شابو الناس من رواي كابسالمان بول أبى المرفونية تقبل كرنا تو من رواي كابسالمان متي بيت بسالمان خوش ببين تو من رواي كابسالمان متي بيا من أو دي دينه خدها هنا أخاير من كيف بيد آوپی عمل خدا و مهندتیم ما کیف بید؟ اما از کدشمناتیا باناب کم و آب و نات کم دین اسلام بالا و بید، و نات کم قرآن و سنت بالا و از دشمنی خدا ما، بلاز بیش مزمجافته و بلاز نمیشه بکم و بلاز قرآن از دشمنی خدا چون جایی و نات کم دین خدا حقوی راست بیته بالا بکرم و نافخر کیده در رب العالمین بعد سیفانها ما یا آبها اعداء اللهن، آمو دشمند. دین خودنا همه دشمنت ورناه اوا خدا اینا خاره و همه محاولات که انجام ورناه چلب کن وام رینا کم کن اوه همه دشمنت خودنا و رباعلمین همه رج کمادتقل ائکیه دحساب کرد یعنی اوکسی کیف دشمنت خدا بید و کیف کافر بید و مشترک بید اجهر نوع کافر بید و مشترک که بید یجبل آو چه تر مسلمانه ولهم کیف واتید خوژی آو سرکاب مونه خوژی آو چومان هذا همود مروض دشته قالوا كسداديت رب العالمين بودي بلا جبسين في جوشتهم بلا سورانش خنهم بلا أس بس ما من أو أف الله أو شيء ترم بصرمانة أو حق ترم بصرمانة أو من بتر كيف واتت بصرمانة أزبو ما يأكلشيا يكلوا كسا يا أعداء اللهن كاس بجمني رب العالمين جاء فارجاق يا هنا عمودي قال <تصفيق> هيك كده أنكم كلام بعند لا تتخذ أو من بيته دشمني نقول بدنا كيف في وسلام يا الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى بيشجيو فلانة كنا شيء فو، نكنا بشفان يفون وكيف بينيت وبشفان يوانا كت وهركاد يوانا كت، والنافعات الديمائيك وبيعت بجد ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بيجد هركس كي كيف وابت وبيشوالعبد حقن وعبد رأسن وبشفان يوانا كت هاي شلواء. بلا نبيجد أزج ماش، بلا نبيجد عزير قري خديش، بلا نبيجد عيسى قري خديا، بلا صليبينا كت حفظوه، بلا نبيجد نفج عباد يوانا كت. ومن يتولهم منكم فإنه منهم أربعمائة وتيابي شلوى جعل كسكهوبى توسرف عقده سرف بربارب من تبع فرجق مدد شليد حشر ويدقل كبيد يدقل جي فلابيد ويوم يحشر أعداء الله هان أية قويد ربعنا بجد وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله بس الأمر في الظلم كريه الشر كريه وكفر كري الخراب كريه هم ما همه كومكن وبنت قلقه ده و ازواجهم يعني و هل اكديش و اكي وابه هل اكي دي و اكي وابه چلركن؟ دقين نفوه، اوه كيف هو هو دبيت و دقل واده و بشتفاني وابه كله همه الوانه رجع قيامته دقل اكينا كوم كرن ويوم ما يحشر اعداء الله رجع قيامته بجملية خوده همه بغرا دشله هنه هنه كوم كرن بل هنه مروفه بسماته في الدنياه ده كيف خوده خديه كيف خديه عليه بيد، كيف كيف بسرمانا بيتو بشتبانيا بسرمانا بيتو حسكت جين بسرمانا دابيتو و حسكت بسرمانا مقوى بسر كفتي بن نا بيت مروي كيف و دلي خدا ونيا و محبت و خوجويا نواق كسف تدابيت او الدشمنة دينة خدا بيت اول رجاء قيامت ده چلا هنه همو ده هين اكوم کرن و وقت تهين اكوم کرن و ده و ده هين اكوم کرن و ده بو كير بن الى الناري اما ده بانت اقل جهنم اده و يوم الله و اعداء As promised, a necessary made to rest for that are killed. He is not the only one. But, we do The temple also, What did they DKK? The Vaticist, That was said was really good for that. They have to put the metal and then Us replace the metal and start with the metal stone. The one left the metal stone, لهنا رزيل كلام بناذي عفوا تبحثي هندية وقتها ربعنا من يقول تي ولا عذاب الاخرة أخزى رجاء قيامات إيش طبع من رواه أن رزيل كن عاد وثمود وكات بشهونا دابي عم بلحو دجمناتيابي عم بلحو كذي هالك سجدي شيء وبيت أفرج قيامات قالك خراب تد هنا رزيل كن وهنا عذاب دان كرجاء قيامات يبقى تربعنا من حما خرب كات بناذي يقول تي ويوم يحشر أعداء الله إلى النار يعم هنا كون كانوا هنا راسيل كانوا بعمر ما يبوا كيلبا يبوا أجرجح نمبا فهم يوزعونه يعني رجعتامات اي كلوش تينا كران راح تتبان انه وجهنمه دادر تشوف بان يعني ملائكات هما ما ويه راده بان هناك كز كلبلت باش اشكس كلت كذا هكا عندك بيجي تاخير يجب ديت تعولي هنا روغتن ديت اخيري تشلبن ديت, ديت أخيري بجنبي هذا معناه يوزعونا يعني همودي هنا قال هيك تشن بنودي هنا ترتيب كران تشجا بيجي خليك دير كابتنيت اول دينا اتى تش نسب لبا ما جاءوها يعني ما جاءوا النار يعني حتى إذا جاءوا يعني, يعني حتى جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ليس شهدي سربة مرور وانا ذات سمعهم قجهة وابصارهم وشافة واجلودهم وجلدهم ويستوى دي شهدي سربة عندك يقول واجلودهم يعني واركانهم يعني دست بنا عندك يقول واجلودهم يعني وفروجهم عند ما نموده شهادی سر واده، و اوه هموده شهادی ده، اوه رجع فیامتی هموده شهادی سر ملویده، عید چه سر ملویده، عید گوش کدی بچتی عرب خدا من دست ساعتی گوش خدا موسیقی، دست ساعتی گوش خدا لواجاه، لگوش کدی ساعتی گوش خدا اشته حرام، گوش کدی بچتی عرب خدا من ده جرام من نظر حرام نیه سحکری، و جلودهم جلد واده آبد، دست ویده آبد بچ شته حرام دسته خویه بود ریشگیریه، اندشت موندی زی، پی دیدیشنده پی اینگاف موند تا وقتیم بو جد حرام. هر شته که هاد بیاکرند هر گیان مرفی هم مده شلیت، هم مده و یک جار ربع علمی بحثی سمع و ابصار کرد، گوچکا و چاواکر، چون کی هوا پتر همام مرف گناه حبت. هوا پتر همام مرف گناه حبت. و عویلی دست به گناه ان هر ساعتی هر یان چه و یان گوش که دم رویها گالم بید پشت اینگی دهس بکد جوی گونه های دم رویدی را چی لود کرد. بی ما هر عمل که مروی کرد بید روز آتیامت دعواع سر مروی شهادی دان. پیامبر بجی سال الله علیه و سلم روز که که نفس حافظ خودا بو او پیامبر سعی کنی. اینا پیامبری سال الله سام صحابه کتیم به جامد تو کنی. يانش رواية كذريات بيتام زانن أزبرتشت كنّي، هنا صحابة بيتام رسول الله الله ورسوله أعلم، بيت خدّف بيعم برز زانك تجبلت بارتشت كنّي يان تروية كذيد بيتام رسول الله أبو كنّي، وحتى بيعم برز من مجادلة العبد ربّه يوم القيامة. ديازت كان بر، ويم نقش ويم مجادلة يوم عبد جرب ربّي خود كتب رب و تدي شبه اشترا بع على مني، بيشترا بع على مني يا رب بيتابع ده ده منك تظهر مين مننا كي، واس أفر وقبلنا كم كاس شهادة سر من البداية، إلا أزخونا بنا، يعني إلا أزخوت ويا شو كم، شهادة سر خودنا، الجميع يا رب من أبى كلي ومن أبى نكلي، أما قبلنا كم مني الملائكة مروقك إيك بيت شبيد بيدشاهد سرنا، رب عالمي تبيش تي؟ كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا او يقول لك شهادية و الكاتبين عليك شهودا سألت الملايكات أولاً تنميسين باشية و خرابية أو شهادية ستتلا و نفسها تشهادية ستتلا هل يقول لك فيه سأل الله على فيه دفعه هيتا جدا، و على رب العالمين سألت دست و برشاف و قشكتوين سألت أنتقي اجع باغن، دی آغن، جد بچه که دی آغن، چهود دی آغنید، دز دی آغنید، بی دی آغنید، و حال بیام بسال الله سلام حديث قبل بجید، اول چشت آغنید فکیده او، بجذ باند اول چشت آغنید و شاهدی سر میداد، اول گونه حید مرؤی باند خوکرین، جکات چگونه حید مرؤی بکریه، بجذ رجای مات عوده مرؤی آغن، و پشت اینی وبیش دین گی همو گیانې مړوی د چېګا د شهادیه سرمرویدم وخته د دې اوانه همو شاهد یا خدا سرمروی او همو چې ګوت یوشته مروې کری هنګې پرستینگی هغه عالمین د اذنی له تا ويمروه دی همبر به سالله سره دويشته د دې دې ته پکنه و او دی اوږي وخت ته اووی د لعنت او دعال هنګې گیانه خوګه د دې دنیا صحقا وبعدا بوردن لكن لكن لكن لكن لكن لكن عذابنا لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن من لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن و دنیو که آنگو خرا آنگو چکار؟ آنگو شهادی سر می‌ندا. یا اون دنیایش دامروف همه شورایت گذب که؟ با خاطر گیانی خو. و نیا مروف دیت دزیا کرد، غشی کرد، خیانت دی کرد. و نیا از مالی دا بچه؟ با خاطر آنها داش گیانی خو چلیب کم؟ چیز تکه وید پتیر کم؟ نیا خارم بید، جلگ بید، هر شی تکه وید دا پتیر کم. دا گیان مروف وقتی خواندید خودیان و خواندید خودیان وقتی شول کرد هم مشتاقی می‌رفت با خاطرات شکر کرد با خاطرات خوب با خاطرات خوشی خوب با خاطرات منیا دخوشیه بی نابیگیانیدا مشتاقی هم داشت می‌رفت هم داشت شاهدی سر می‌رفت نه و کرد؟ داره آقای داره آقین داره درویل کلی داره آقفنیت کلی داره غیبتا کلی داره ساختره داره شدت حرام بیت بیه چون به هندگی حرام هم مشتاقی می‌رفتی مشتاقی می‌رفتی می‌بایدش رجعك هما أفملوفات ده همو مروفة كهوبيت ده شكات ده دعان خو كتبه وده بشه طازات ويأيه چي؟ ده يمستحق عذابي ينيه ده بشه قيانه خو ده يمستحق عذابي چونك من همو الدفاع التذكر وهمو الدنيا يدام بخادرات ابو نوكاشتو چتكي؟ وشاهدية سرمدار وكي رب العالمين آيات تقول ده اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبونا جدا أفرور رجع في أمتى طبعا مشتق دروا كان رجع في أمتى مريت كوفدة دروا كان بيجن والله ربنا ما كنا مشكينا بيجن والله يا رب أم ما شلكنا كذي وما مشتنا بنا هن على مين دشلونا كات دبيد وادي هنا جبتنا جاني دي جيانوا هموا آخذ في تد شهادية سان مرويدات بنا دي على في إكلوا ما موقفها رب العالمين أبو ماجوتي منيا كمروف بيتيد أشج بيتيد ونها هموت هنده مروفي او خدانه في وقته دسته وفيه ونها فتجل مروفي شهاده سامره بدا مروفي نشه چوبكت نشه چو اخفنا بكتب با هنده هف مروفي اغنبر بجيسا الله عليه وسلم بز دعال كي كتب دعال قيان اخو كتب وده بشه طازت ومسحة عذابه مادم من دفاع التذكر ومن همو بود خاطرات تذكر ونو كاشته المكره ولا با ديار ازي كمه مسحة عذابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه ياوجا كلامه ده يا بقوم مروف ده شقد، لما حاسبه هو كذو الدنيا ده اعترافه كذو مستحق عذاب بما مو... واسأهلي هندي ما بيمعذوب دان الناف أجري جهنم ده، وقالوا لجلودهم، وافمروف ده جل جلد جلد يخافن جلد جيان يخافن، نما شهدتم علينا، وبشتين قبرشة هادي سر مدام، ما هو الدنيا أبو خاطرها و نوکاش وقت میگوید یارا بر عالمینی چی شد؟ دکمین نگم هم هم خاطران گو بود. بو اونگو خوکر ندا کرد. برات چی اونگو شدی سر سر مدا؟ قالوا انتقنا الله. اینگی اف مروده، اف جیان و جلد و د آغی. و دست و پی و همه الله. بچه زمان اینا اینو. هول مکرما با این بچه عبادالعالمینی. همی بخو نبین. نیم أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء أو ربي همو جيشتك بزمان إخسته؟ أبي أم ونيا بزمان إخسته وبحسكرنا ما نبو ودي في الدوام بزانيش ونيا مروف همو جنيا ملكيخو نيا همو يدس همو يدس وهو خلقكم اول مرة، ورب العالمين ثاني اوليون تشيكرين ويجوت ياندوش عباداته بمتنيب كان واليه ترجعون اخذ بقرنا فلولوي يعني مقترب عن تشيكرين بشد نواتين تشيكرين نواتين تشيكرين دع عبادته آو هدف آنها بوده اینا چیکرند دنیا ادهم چه لایکر بو؟ اونگو بیر کردو. اونگو باز شوم دنیا اوه میگیرد ببندو. شوم خوشیا، گیانه خو، میگیرد ببندو. اونگو خدایو دین خدایو عبادت رب العالمین همو بیر کردو. نو کاش ونیه همو شدید بیته چه؟ همو شدید دشمنتیان اونگو کد. و همو شدید شهادی سر هم بوده. آو مرور ویهو بید. اوه خدایو بیر کد و دین خدایو بیر کد و عبادت رب العالمینی بیر کد. روزاقیم مده همو شدید دشمنتیان مرور بید کد. همو ش ايك قناو كتاخدان المروغي ايك نوع الدفاع المروغيكات بل كاسنا بلي كبكاتيش كاسنا بلي الدفاعش مروغيكة بل هنده ايه رب العالمين بجي جلدوادة بيشتة انتقنا الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مرة و ترجعون، وما كنتم تستيرون ان يشهد عليكم سمعكم، هفت جلدوادة بيشتة وهنده كيش بجيه رب العالمين إنك بيجي أقعد جلد المروبي يقعد مروبي, مروبي تعافيت ورجع قيمته، وانك إيش بيجي طبعا بالعالمين أقعد مروبي تعافيت وتبش دمها، جلد أن يشهد عليكم سمعكم ولا ولا جلودكم، يعني الدنيا وقتين انگو او گناح نهت شد، از چاود خو، اون گوچک خو، اون گیان خو. مکانش شد گناح کبکت او وارش نواشتی. آ؟ نه وارش نداشت. دشید این گناح کبکت او ونه کد چاود وی گوچک وی گیان بس ماصله کپی چی؟ اینی همگو دنیای دا گناح کرند و خونات پارس ال تستطيرون استطار أبطو وقارزي وخو بشري بشتكي يعني انقو خو نفت شارد القناحة وخو ديرنات كر كربو بلوانقو وكربو وقتين القناحة كربو انقو وانا كربو شافت انقو وقوشكت انقو وقياه انقو في القناحة ببنيت ويبط شجارة شئنا بديت يعني تيوان قناح نا كربونا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني هنقولين يادا خناب وراسي الجناح. وده برد وام بينه. هو هنقول خناب وراسيه. لا لي هنقول أما خديم جناح بنيت. وخدوا هنقولين يادا برهندي. داچي كان. يادا شلون ناف جيا كبتني داچي كان. الجناح هي كان. وقت بو جناح كالت كبيت دكان. وخلنا يا ووقت تنين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 قل خالكيت بار اسمانغو خل خدينت بار اسوديتنا رب العالمين اما بسرين بواد ونيا كاروجن قياماتي عمو جيانمرويديتشل مروي كات بشهاديه سمرويده ولكن واننتم بسنبو افظع نهب افزرهاو بنبل رب العالمين ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فرب العالمين جالك الوا عملوا وكير يا ربهم كان قالانغو رب العالمين نظاني ولكن ظننتم بزران بو او ابو كراب العالمين او شولتون كان نظانيت و هايلينيا و نابينيت او ابو سببه انده كو هممو اشتاك رجا قيامده شاهدية سر مرويدات الله بن مسعود رازو بنا خداه لابد بجتاس رجا كي البش برده و كعبه من خوفه شارد بو طبعنه و ايو وقت بو يشتو باري هجره باري پیغنبه صال الله و عسلم و صحابه بش نمه مدينه ہے کہ تر سید کافر اور عبد اللہ بن مسعود بیچنا شروع اپش پر دعہ کعبہ میں ہوا شروع جبجے 3 کسو ایرو بن دو قریشی بن ایک روایت ہے کہ جب دو ثقافی بن ایک شے قریشی بو جے تلور اتاختن 3 کسو ایک الواجتین جبجے خود ہم هاگال مبی وقت ہم نے کتاعیم بولا ایک ادے کوتین کہ ہم دنگہبلن کہ یہ هاگال ہے ہم کہ ہم بنو کہ یہ هاگال مانیہ ویسش گویی، براو که او بید وقتی تبدیجیه کاملاً یا که لینگین آغاز بید، با ویدن که وقتیم لینگین نبید که نیش هرچیه، پره ها گانه. عبدالله بن موسعود وقتیم آخفن آغاز او وگویی گلک آخفن من های نبود. اغلب الوی من های ل نبود است نگاشتم، چون از بشه برده و من خوبش آگو. من های بود. اینو چیف لی بیام برسال الله وارسم. میتی آفان سه کسانه بوده. میتی یکی وراب العالمين هنجي هو قول ما هكام دانج خبلنكي ناكام ناوكين هو قول ما نيا ويكا ديش بطيب باها مو وقتاكي هو قول ما مو دانج بلنديه الماء هنجي ناوكي هو قول ما هنا هنجي بجيد أفؤات توقي عن باري صلى الله عليه وسلم وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم بجنك خنافاشرن القناحة وخديرناك عن القناحة وكنا ترسن ويروجه رجاء قيامته كا رجاء و گوش کن هنگود، و گیان هنگود، جلد هنگودش شادی سر هنگوده. و بر چه سبب کجیه؟ ولیکن ظنتم ان الله لا یعلم کثیرا میم ما تعمالونه. هنگود حساب کرد کرامل عالمین گراش های لونگونیه. و نزانید، لونگونا بینید. و ما ظن سوء برام بریکه، برام بی رب العالمین. و ظن سوء کفر برام رب العالمین. ای کیز رویه وابد کرامل عالمین های لونینیه. آن نا بینید، برنبى رب, رب العالمين وابكيم وتي وعيب برب العالمين تردنى. وذالكم ظنكم الذي ظنتم بربكم. برشير رجاء قيامتة. شاهو تونغو، غشكي تونغو، غيانة وشهادة سنهودن. ظنكم. برفه زريع وانجو برنبى رب العالمين هاي. الذي ظننتم بربكم. او زريع وانجو رب يخبرك عن رب العالمين منابد هاي المانية. أَرْضَاكُمْ يعني اهلككم يعني أَفْضَنَّا كَ السوء السُوءَ هَرْكَسَ كَيْبَلَانْ بَيْغَبْ عَلَمِنِي هَبِيدٍ دبيدا سببه هنده مروي في چلئبكات أَفْضَنَّا مروي في هلاكوا بد فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اجانبه كأفره خسارات بن نخوض عضري جهنمه ده حتى مروبه سلمان امو غويتي بيها حسن الظان هبيت برامبريكي برامبريه بالعالمين يعني شي حسن الظان يعني تش صفه ابو رب العالمين بيته دونان. وعيبة رب العالمين بيت اديكرن اي بشمه رب العالمين هاي المنيه هاشا يوم رب العالمين جي هربكى ببرامبرج برسال الله عليه وسلم بيجت رب العالمين بيجت كحديثات وقدسية أنا عند ظني عبدي بي فإن ظن بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله بيجت أصله عبد من برامبري من رب العالمين بيجت بشهت عزرا عبد من برامبري من باشية وخيره وبيجد رب من خوج بيتوا دباشيب ونيت رب العالمين, رب العالمين ظن بي شرا واك جهزروي برنبي 400 خرابي الخرابي وخرابي وحسن بيت السفاي الخرابيه بربع عالمين في مروي وحسن الظن ااياك مروي باوريه هبيتكم عالمين دالمروي خوج بيت ربع عالمين اذن الله يقوم بذلك يقولون ان الله يقوم بذلك يقولون ان الله يقوم بذلك يقولون ان الله يقوم بذلك يقولون ان الله حسن بذلك يقولون ان الله يقوم بذلك يقولون ان الله يقوم بذلك يقولون ان الله يقوم بذلك يقولون ان الله واجباته ووامرت رب, رب, عارف رب العالمين يا له جبا جناكته مش تيجي من حسن ظنناي برا رب العالمين ظن رب العالمين مش هكذا وبيت يتراز من كذا بنا حسن ظن هبت برا رب العالمين تبي تشكبوه من باريو هاي كرب العالمين دل من خوشي وده راح من مر في ده باد هبت بيعملش بكن تو في العالمين في كسيد باد ودل وأخذناك هات الإمام عمر رضي الله عنه لبيك. مش الآف آياته وذالكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. مش الآف آياته سر وكسات يا خير وبحس وكسه. أبيكوناحات كانوا يتدوامون ومشيني بجنب رب العالمين على حمر وحميله. مش دفسوء الظن تبرم برب العالمين داتني. تقول ناحا وخرابية رب العالمين يتدوام بيتوبي ناك أي. ومشيني كذي بيجيش. جمال رب العالمين دمده بحش ليش؟ و پشتینی به جوانیام والا باهاکو به حاشیه من نبود وادی بکه بی، باهاک قدری اگه دیپشت دیمن بشه به حاشیه، یا وعفا عقفن را کرد، چوشت وعفا ربع بسرمان وقتی ایمان دینی عمل صالح جعل هندی داشتی هاي ترسایی کر ربع عمیل لقبین نبی، ودجال هندی دار مروری ترسید کا ربع عمیل مروری عذاب چدت بر وی تقصیری اوم مروری هی خون نفی عبادتی داره مروری کلیش، ودجال به هیش ناکت. الرحمة رب العالمين بس كانت جيد واني يبشتي عملت كان والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة رب العالمين ناف قرآن ادت بجيل او مروفت ايمان داروا رب العالمين كيف بيته وو بحشد السلطة اول وقت عمل صالح كان عمل صالح بي كان وحسنا الظنبران بري رب العالمين يهي ولقال لده ترسي شيئا هاي ترسل رب العالمين في عبادتين لشيئ لقبيل قد ترسل هاي من يادقل <سؤال> هندي ده بيشت عز عبادة رب العالمين <سؤال> كم بس بعد فكره خوه زراخو الواجع النحكات أبد كلين بيشت بالكي أوجو النحبنه سببه هندي أسبت شو في إيمان دارو أذانا رب العالمين دارح ما خبيت بدت أما وكيمامعمر جو تيراز بنأخذ ده بيدمرو في بنحو يبرد وام بتو توبينكتو وهي عباداته ده بيشتني والله بيجوا من حسن ظن الشيء برم بيا رب العالمين. بيشتافه يتسر وناء تخاريه رب العالمين ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم. بيش أكى أفزرة هبت برم بيا رب العالمين. بناحى بردامات بيجيت. والله رب دل من خوشي جيت. دل بدن بحاش تيش. بيش يعني ميرد وخدموا السر جونا حاشمر أذا مرسوء السوء الخاتمة وسر دي ما يقهرها وشو وسر دي ما يقهرها بيشملوا من الخاسرين لأن هذي ما يومها ما أضن نبي رب العالمين نبي ما أفزر نبي رب نبي ام نرى بين جونا حاب كينو بيشتني كتبه جن رب المرؤوف بصماع عبادات خديك وحتجونها يشكر التوبة كت ونجي ليش بيجي ليش رب العالمين أرحم راح من أوديه في خوخوش كت أبواه وتنخر رحمة رب العالميني برجاء قيامته دونه وهاجتين برجاء قيامه فإن يصبروا هالمرؤوف تو بدش منة خدي ختينك ممكنون تبان بقى غير جهنم وبدجل دوا وقش كتوها وشوفتوها شهادية سرده رب العالمين بجده فإن يصبروا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 geen grymheel pues informação, pela te ru больen Gottes. 음�ienne New ngày danse, bize prac posture difumina güzelity, dobren Sameer than us in a new life and Sri Inspiracalım. この smashingles are all the great love of Gran Habiyad on earth. ゆUCK me80 where mountains of the sutra was always fun for the wakbrajim whenagh queria to get vale hows bright. 土 is the constant and internal and nature. his были are the rich but they the good Lord that there خايدة مروفين هذا يعني نقول صابر هابيت ونقول نابيت وكي ايكا اقر سنقول ناية تسوى كلا فالنار مثوان لهم اقر جوا مثوان يعني مكان اقامتهم جي منفووايا لنفو اقر جحنا بدا بك وإن يستعتبو يستعتبو يعني ايكا بيجن يا ربي خدتو المرازبات وقالك برحمي رحمة قالك تجعل دو عثمانا و تقول لك دنيا يداش رحمه ما دابني تبو ما امزيع دابنا دابين بس ايراش ربنا خود اعم داخلت بانتم رازبا يستعطبوا يعني يطلبوا من الله ان يرضى عنهم يعني داخلت رب العالمين كان رب العالمين لرازب بيت و رحمه خوب اي دابت بشتوافتين الناف جهنم فما هم من المعتبين رب العالمين بشتقم لرازنا بيت چون دنيا يداش تب يا بوا سببت رب العالمين يجربون كتوحيدة وخدير كبن الشركة فما هم من المعتبين عن لئن يتقبل كلام عتاب أبته أوتو... شليك بك يا عتاب أقليل بك يا جتبوه أبا كريات بقى شيء عفندكروا بشار مناك يتو فلان شو لك يا بعتاب جاءت أو ده خازر أربع عامل كان كأو بعتاب بس الرائد كان شو نربع عامل اللي بيشدي من دنيا إذا صحت ندا أبو من عمر ندا من تنکر برا مازنے فلان ج مازنے مالا خو مازنے کاکری مازنے چه من آف ندا بو تام من خار ندا بو تام من جند بو تام من بچی بو تام آف نعمت آب رحمی ده همها گل هجمید بیشتگاش شکری نیا خودت برام بیروان نعمت آم توجا توجا ب نیه بر هند رفع آمین دگلیلی ک سروان نعمت آمید گل تیویش برام برویت چنکریه شکری نیا رابل عالمی نکریه اجود بیچ دیار را به خود و نیا توی سرمرات یا مرازیبه وان يا امدا خازد من المعتبين افدا خازوا شنو لا لا يثق بهم ومعناه اتادي من المعتبين يعني هاك او ذا رب ما بفدنيو هذا لا موعمني بكين وكوليت كان كتول مرازي بيه وبس اني حسابي تقال ما بكى وما بحث فما هم من المعتبين لا يثق وبشتي بين في الدنيا عمل صارح كان ورب العالم بجد ولو ردو لعادو لما نهو عنه إشت هاكا وخوان بنا في الدنيا داش حالي واخوش كان خرابيه كان فادي الشرك وكفر وقناحي خوة دي بردوان بنفا هربا كي بني يكري وفادي طبيعة ايه اهلب بارتان رب العالمين